فَيُوسُفَ فَلَوْلَا تَفْنُدُونَ قَالُوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ أَلْقَاهُ عَلَى وجهه فارتد بصيرا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شاء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 رب قد من الملك وعلمتني من تأويل مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من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 لا أؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو صِيرَتِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا السَّيْءُ أصبَحُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبَ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, جاءهم نصرنا لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبره, عبرة لاول ما كان حديثا يفترى ولكن الذي بين يديه وتفصيل كل شيء g